بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه وقولي أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان كلامنا في الدرس السابق عن اسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد استغرقت الحصة الماضية أو استغرق الإسمان الكريمان الجميلان محمد وأحمد من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم الحصة الماضية كلها وكان حق بها وأهلها والحديث عن محمد وأحمد من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى وقت أوسع ووقت أطول لما, لما ضمنهما الله سبحانه وتعالى من عظيم شكره وسنائه إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نواصل الحديث عن معاني اسمائه صلى الله عليه وسلم قول قاد عياذ رحمه الله تعالى وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ففسر في الحديث ففسر في الحديث يعني أنه يمحو الله به الكفر فمعنى الماحي أن الله عز وجل يمحو الله عز وجل به الكفر. فهذه التسيمة تفسير تفسير له ويكون محو الكفر إما من مكة وبلاد العرب وما زوي له من الأرض ووعيد أنه يبلغه ملك أمته أو يكون المحو عاما بمعنى الظهور والغلبة كما قال الله تعالى ليظهره على الدين على الدين كله يعني هل هذا المحو خاص بمكان وزمان واشخاص معينين ام هذا المحو كان عاما فكلا المعنيين صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم ازال الشرك والكفر من جزيره العرب فهذا المعنى الاول من مكه وما حواليها وجزيره العرب حتى أخرج الشركة والمشركين واليهود من جزيرتي العرب، وايضا المعنى العام أنه ما بلغه ملك أمته صلى الله عليه وسلم فملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلغ ما بلغ الليل والنهار لم يبقى بيت من حجر ولا مدر إلا بلغه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بلغته الحجة إلا بلغه الأدان والإقامة إلا بلغته صلاة العيد بعز عزيز او بذل او بيذل ذلك. فقد مح الله عز وجل به الكفرة بعد ايدين فمن شاء فاليوم ومن شاء ومن شاء فليكفر ازال النبي صلى الله عليه وسلم عذر الناس اجمعين فلم يبقى لاحد عذر بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد بلوغ سنه النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ الليل والنهار وبعد بلوغ القران الكريم ما بلغ الليل والنهار لا نظن أو لا نعتقد أن هناك اناسا على الكرة الأرضية على هذه البسيطة التي نعيش عليها لم يبلغهم أن الإسلام دين الله عز وجل وأن محمدا رسول الله عز وجل وأن القرآن كلام الله عز وجل فإن بقي هناك شيء فربما لتقصير الدعاه الذين بين أظهرهم أما أن تكون البلاد خالية من من يوحدون الله عز وجل لا أعتقد أن هناك دولة من دول العالم يعني لا يعرفون نهائيا أن هناك دين اسمه الإسلام في الصين هناك مسلمون يعني جاليات لمسلمة في الصين كثيرة وكثيرة جدا وقد دخل الإسلام الصين في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن الأقل التابعين الذين جاءوا من بعدهم عن طريق التجارة وعن طريق المحاككة معهم ووصل الإسلام إلى أمريكا اللاتينية والشمالية وأستراليا وهذه بلدان كلها فيها مساجد وفيها مسلمون يعني يؤذنون ويصلون بمعنى لم تبقى بقعس من الأرض إلا ودخل إسلام والإسلام يسمع عن طريق الشاشة وعن طريق المذياع فلم يبقى بيت إلا ودخله القرآن الكريم ودخلته سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من أبى بقي كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أبى كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من طاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى هذا 6 مليار ونص ماشي ما عرفتش ابى و من المسلمين يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يقويهم وان يجعلهم والمسلمين ليظهره ولهذا قال استدل القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه بقوله تعالى ليظهره على الدين كله أي على الأديان كلها في سائر الأوطان وسائر الأجناس وسائر الأعراق حتى يظهر دين النبي صلى الله عليه وسلم على الدين كله وقد ورد تفسيره في الحديث أنه الذي محيت به سيئات من اتبعه يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الماحي أي أنه يمحو سيئات من اتبعه طبعا يمحو سيئات من اتبعه بشكل غير مباشر يمحو سيئات من اتبعه بالشفاعة فيهم يشفع فيهم يوم القيامة فيغفر الله لهم خطاياهم بسبب شفاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبسبب استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم خصوصا الذين كانوا في زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني الصحابة الكرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر يستغفر لهم ولو, ولو أنهم جاء ولو أنهم اذ ظلموا انفسهم ولو انهم اذ انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما استغفر لهم الرسول يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم فيغفر الله عز وجل لهم فيكون هذا من باب ماذا محو او محو ذنوب امه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل المفسر في النصوص القرانيه وفي النصوص الحديثية وقوله صلى الله عليه وسلم أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي الحاشر قلنا أن العاقب أيضا كالحاشر وأن الخاتم أيضا كالحاشر فلهذا فسره القاضي عياد رحمه الله تعالى بقوله أي على زماني وعهدي أي على زماني وعهدي ليس بعدي نبيون ليس بعد النبي صلى نبيون فيحشر الناس عقبه ويحشر الناس على زمانه لان زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو في في هذا المفهوم ما هو زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو منذ بعثته الى ان يرث الله الارض ومن عليها لان لكل نبي زمانه وعهده الذي بعث فيه فتستمر ديانته او رسالته حتى يبعث نبي اخر فينتقل الناس من زمان النبي إلى زمن النبي آخر ولكن هذا النبي زمانه هو منذ بعده إلى أن يرسل الله الأرض بمعنى متصل زمانه متصل فيحشر الناس على عهده وعلى عهده وعلى زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ لا نبي بعده كما قال تعالى وخاتم النبيين وخاتم النبيين وسمي, وسمي عاقبا لأنه عاقب غيره من الأنبياء عن عقبهم جاء بعدهم جاء بعدهم ومنه التعقيب كي يقوله التعقيب, معنى التعقيب. آآ يعني إنسان يتكلم فإذا أنهى كلامه عقم عليه شخص آخر بمعنى اتى بكلام اترك كلام الشخص الأول وفي الصحيح أنا العاقب الذي ليس بعدي نبي يعني لحظ أنا النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يشرح هذه الكلمات حتى لا تفهم على غيره القصد يقول انا الماحي الذي يمحو الله به الكفر انا العاقب الذي ليس بعدي نبيه يعني يشرح معنى معنى العاقب انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يعني يفسر في الجملة التي تلي الاسم يفسر فيها دلالة ذلك الاسم ومعنى ذلك الاسم وهذه الاسماء تدل على عظم شان وقدر الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يحشر الناس على قدم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل يحشر الناس على قدم النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أول من تنشق عنه الأرض فيقوم الناس فيكون في النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لهم أو يحشر الناس على زمن وعهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا بعده أو يحشر الناس على قدم يحشر الناس بمشاهدة حشرنا إلى هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من ينشر وأول من يبعث فيشاهد, فيشاهد أو بشهادة عليهم أن يكون الناس في الحشر يوم القيامة فيشهد لهم أو عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فنحن الشهداء على الأمم السابقة والاقوام السابقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد علينا شهيد علينا على على امته اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون شهيدا لنا لا لا علينا بالمعنى السلبي لعلا لان على يعني يكون بها المعنيان يكون بها المعنى السلبي والمعنى الايجابي انا اشهد على فلان يعني انا اشهد عليه بما له من الحق أو أشهد عليه بما عليه من الوزري فكلمة عليه لا يفهم منها السلب فقط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يشهد, يشهد للخير نبي بالخير ولأهل الشر بالشر وقيل في معنى على قدمية يحشر الناس على قدمية أي على سابقات بمعنى أنا سابقهم وهذا يفسره حديث آخر وأحاديث أخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنا فارطوكم على الحوض بمعنى أنا سابقكم وستلحقون, وستلحقون بي فيكون معنى القدم هنا بمعنى السبقيه أو الأسبقية أي النبي صلى الله عليه وسلم يسبق فيكون بمنزلة الشفيع الذي يسبقك إلى المشفوع إلى المشفوع عنده ليتوسط ويتوسل ومنه قوله تعالى أن لهم قادما صدق عند ربهم قادما صدق عند ربهم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمامهم ويكون قدامهم ويكون شفيعا لهم عند الله سبحانه وتعالى أو قدميا أي قدامي يحشر الناس على قدميا أي قدامي أي أمامي فيفسر القدم هنا بما خرج منه لأن القدم هنا القدم العقيب العقيب في الظور القدم في لش في القدام يحشر الناس على قدمي أي أمامي وقدامي ويجتمعون من حولي ويجتمعون من حولي وقيل على قدمي أي على سنتي لأنه يقال فلان على قدم فلان بمعنى اتبعه في آثره يضع قدمه حيث يضع الأول قدمه احشر الناس على قدمي أي على ماذا؟ على سنة احشر الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اتباعه ومعنى قوله لي خمسة أسماء قيل إنها موجودة في الكتب المتقدمة وعند أولي العلم من الأمم السالفة وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم لي عشرة أسماء العدد هنا لا مفهوم له فكما ذكر في أسماء الله عز وجل فقد تكون هذه الأسماء صفات وقد تكون أسماء وعندما يقول لي خمسة أسماء فليس معناه هذا الحصر أنه عنده خمسة أسماء ولا شيء غيرها لأنه أحيانا يقول لي خمسة أسماء وأحيانا يقول لي ستة أسماء وأحيانا والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا حسب المقام كان النبي صلى الله عليه وسلم افصح العرب والفصاحة هي أن تخبر الناس بمقتضى المقام أن تخبر الناس بمقتد المقام حيانا يكون الناس في حاجة إلى الحديث عن القيامة وعن أهوال القيامة وكيف يكون حال الناس في يوم القيامة في حديثهم بأنه الحاشر والعاقب والخاتم وما إلى ذلك وحيانا يكون في حاجة إلى أصف أخرى وأسماء أخرى فيصف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بتلك الأسماء الواردة في الكتاب وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى هذا أن الأسماء أو الصفات إن ليست محصولة في خمسة أو في عشرة كما سيأتي ففي القرآن الكريم من أصفات النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الكثير وفي الكتب السابقة كذلك أوصاف وأسماء كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى وقد قيل في بعض التفاسير طاهة لأنه لما قال لي عشرة أسماء يعني أنه أدخل فيها وياسين وقد مر هذا معنا في في درس سابق قال وفي بعض التفاسير أن معنا طاهة يا طاهر يا هادي يعني النبي صلى الله عليه وسلم صفتان وهي الطاهر والهادي فطاهات يشير إلى الوصفين معا يشير إلى الوصف الطاهر بالطاء وإلى الوصف الهادي بالها فطه ايدين يكون من باب ماذا؟ من باب الترميز من باب الترميز أي استعمال الرمز في الأسماء فيدل كل حرفين على على اسم هذا القول هذا القول هناك من يقول إن طه من اسماء الله عز وجل الله وهناك من يقول إن طه طا الأرض بقدمك فالها تعني الأرض طاها طأها طأها أي طأ الأرض بقدمك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى نفط حتى نفطرت ونشقت قدماه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناوب الوقوف على على رجليه فكان يريحه رجلا ويقف على الاخرى فاذا تاحت يقو يقوم عليها ويرفع الاخرى فيقول له النبي فيقول الله عز وجل له طه ما انزلنا عليك القران لتشقى طائل ارض يا محمد بقدمك بمعنى قف على رجليك معا او استريح ما انزلنا عليك القران لتتعب نفسك لتشقى ولكن أنزلناه تسكيرت لمن يخشى الا تسكيرت لمن يخشى الا بمعنى لكن هذا استثناء استثناء تكلمنا عليه في واحد الدرس الاستثناء المنقطع وللاستثناء المنقطع تكون فيه الا بمعنى لكن ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكرة لمن يخشى اي لكن انزلناه وتذكيرا لمن يخشى لكن انزلناه وتذكيرا لمن يخشى والاستثناء المنقطع هو الذي لا يكون المستثنى من جنس المستناء منه لا يكون المستناء من جنس إلى منه فالمستناء هنا هو التذكير والمعذَّة وهذا هو هذا في الكريم والمستناء منه هو التعب واليرهاق والشقاء والقرآن الكريم ما جعل الشقاء ما جعل الإتعب ما جعل الحرج ولله الحمد والمنه وفي يا سيد يا سيد فتشير يا سين إلى ماذا؟ إلى الياء النداء والسين سيد الياء للنداء والسين سيد يا سيد حكاه السلم عن الواسطة وجعفر بن محمد وقد سبق الحديث عنهما وذكر غيره لي عشرة ذكر غير الراوي الأول الذي روى الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عشرة أسماء. فذكر الخمسة التي في الحديث الأول قال وأنا أزدع عليها قال وأنا رسول الرحمتي ورسول الراحة ورسول الملاحم وأنا المقف قي... فقفيت النبيين وأنا قيم وأنا قيم هذه الأسماء الخمسة الأخرى المضافة يقول النبي صلى الله عليه أنا نب... رسول الرحمة رسول الرحمة من إضافة استفالي الموظف أنا الرحمة أنا الرحمة لمهدات كما جاء في الحديث أو أنا رسول الرحمة، أي أنا جئت من نجل إفشاء الرحمة ونشر الرحمة، فتكون الإضافة حقيقية، لأن الله عز وجل بعثه برحمته وهذا لا يتنافى مع الأول، لأن من بعثه الله عز وجل بالرحمة كان هو نفسه كان هو نفسه رحمة، نعم، والله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذا ال وهذه الرحمة عظيمة وعظمة جدا والحادث عنها يسارق الوقت كله ويسارق الزمن والمكان وأنت تبحث عن أسرار هذه الرحمة في عقيده النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملات النبي صلى الله عليه وسلم في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يحوم حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتتجلى فيه رحمة الله عز وجل بهذه الامه وانا رسول الراحه اي أرسله الله عز وجل ليريح الناس ليريح الناس يوم القيامه عندما تنزل الشمس على رؤوس الخلائق ويعرقون فمنهم من يبلغ منه العرق الركبتين ومنهم من يبلغ منه العرق السره ومنهم من يبلو من العرق إلجاما أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندئذ يكون الناس في شدة وهول ومحنة عظيمة يحتاجون إلى من يريحهم إلى من يريحهم فقال بعضهم لبعض لو يستشفعنا إلى ربنا ليريحنا إذن هنا يكون رسول الراحة بعثه الله عز وجل ليريح الناس من هول الموقف ورسول الملاحم بعثه الله عز وجل للجهاد في سبيل الله الملاحم والجهاد فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل بالقرآن الكريم ليجاهد الناس بالقرآن الكريم فمن لم يستمع لهذا القرآن ووقف حاجر عطر ضد هذه الدعوة قاتله النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف من منع الناس من الدخول في دين الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا وهذا لا يتنافى مع الرحمة فجهاده صلى الله عليه وسلم رحمة جهاده رحمة لأن الجهاد الرسولي صلى الله عليه وسلم عبارة عن إزالة العوائق والعراقيل التي تقف أمام مريدي الإيمان الذين يريدون الإيمان الناس فيهم الفطرة يريدون الإيمان يريدون الهدايه ولكن هناك من يقف حجر عثر أمامه هناك من الرؤساء هناك من الزعماء هناك من أصحاب الاغراض من أصحاب العصبيات من أصحاب الزعمات من يناهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويناصبونه العداء فلا بد من مقاتلتهم هذا هو قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يحاول أن يدفع ويقول قتل النبي صلى الله عليه وسلم كان دفاعان قتل النبي صلى الله عليه يعني يحاول النبي صلى الله عليه وسلم ألف في مغازيه كتب مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم والمغزاء أو الغزوة في معناها اللغوي هو القصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بهذا الغزو هدايته يقصد بهذا الغزو إرشادهم ولذلك يعرض عليهم الإسلام اولا ويعرض عليهم بعد الاسلام صلحا فإذا لم يقبلوا لا اسلاما ولا صلحا ولا جزية قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينتي، ولو جمع كل من قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الطرفين أي في المسلمين والكفار لا يساوي ما يقاتله الناس اليوم ما تقاتله الدول المستكبرة اليوم في, في قنبلة واحدة وفي ليلة, وفي ليلة واحدة تقتل ما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كلها احصى الناس من قتل في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم خلال عشر سنين فلم يبلغ به ألف ومئة واحد. واحد وشهد, وشهد يقتل جاء من جاء من أجل القتل نشر الإسلام في جزيرة العرب وبلغ به اليمن وبلغ به مصر وبلغ به الحبشة وبلغ به البحرين وبلغ به عمان عمان في الكيان عمان بعيده أقصى جزيرة العرب في في الشرق وبلغ به صلى الله عليه وسلم الشام في غزوة موسى وغزوة التبوك ولم يموت في هذه الغزوات كلها إلا ألف أمي ونيف ألف أمي وكدو عشرين كما تقول الرواية على كل حال هذا الإحصاء قليل جدا بالنسبة لما حققه النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة للناس ومن نشر دعوة الله عز وجل في الناس ما يزول كابوس المعاندي والمعادي حتى تظهر رحمة الله عز وجل للعالمين جليه في هذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيترحمون على الذين غزوهم البارحه يترحمون علي جزاكم الله خيرا اتيتمونا بالرحمه اتيتمونا بالهدايه ولذلك سميت سميت غزوات الصحابه رضي الله تعالى عنهم الفتوحات فتح الله عز وجل بهم قلوبا غلفا واعينا عميا واذانا ثم فتح الله عز وجل بهم القلوب قبل أن يفتح بهم البلدان ما جاء هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى بلاد الناس في الشرق والغرب من أجل أن يأخذوا أموالهم أو أن يسلبوا دراريهم ونساءهم ولكنهم جاءوهم ليخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد إلى عبادة الله عز وجل فرسول الملاحم النبي صلى الله عليه وسلم من لم يزعه بالقرآن يزعه به بالسلطان من لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة والبلاغة واللين والحكمة وهذا ايضا سلاح بل من أقوى الأسلحة التي تسلح بها الرسول صلى الله عليه وسلم اللين والرحمة فبما رحمة من الله لنت له ولذلك دخل في صلح الحديبية الذي أخذ عامين من, من الوقت من الزمان دخل فيه مثل من دخل في دين الله عز وجل عشرين سنة من قبل يعني عشرين سنة والكفار يقفون حجر عطر في أمام دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صلح الحديبية التي تعهد النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين ليضعوا الحرب وليتركوا الناس حرارا دخل في هاتين السنتين مثل ما دخل في عشرين سنه وشهد هذا دين القتال ولا دين, دين الرحمة دين الرحمة دين حرية فالنبي صلى الله عليه وسلم دين رسوله الملحمه في غزوة الفتح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليفتح مكة وظهر بجيشه العرم رم العظيم أمام قريش بحيث لا يستطيعون مقاومته لا قبال لهم بجيشه صلى الله عليه وسلم فدخلوا بيوتهم ودخلوا مكة ودخلوا المسجد الحرام وابو سفيان زعيمهم اخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس خذه الى مضيق الجبل يعني الى المكان الذي سيمر فيه الجيش كله ليرى عظمه الاسلام ليرى جيش الاسلام والمسلمين فاذا بابي سفيان يسال العباس يا عباس من هؤلاء قال هؤلاء مزينة قال مالي ولي مزينه من هؤلاء قال هؤلاء خزاعه قال مالي ولي خزاعه من هؤلاء يعد القبائل هؤلاء قبلة من هؤلاء قال هؤلاء الأنصار هؤلاء كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين آووه ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وكان ترى يد الأنصار في يدي سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وآذان فلما وصل إلى أبي سفيان وابو سفيان جلس بجانب العباس فقال له يا ابا سفيان اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل الكعبه فقال له ابو سفيان حبذا يوم الدمار الدمار اي اليوم الذي يدافع فيه الانسان عن نفسه وهالي وملي ويموت من اجل ذلك كله يعني اليوم الذي يستهين الانسان الموت وليس يستاهيل الذله والمسكنه قال حبذا يوم الدمار هنا سعد بن عباده قال الكلمه في محلها اليوم يوم الملحمة والهزيمه حقت بالمشركين هل خالف الصواب لم يخالفه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان, يلق أن يلقن للناس شيئا اخر وهو انهم اذا غلبوا رحموا اذا غلبوا رحموا فلما وصل الى سعد بن عباده فلما وصل الى أبي سفيان قال له أبو سفيان يا محمد ألا تسمع ما قال سعد قال ماذا قال قال, قال اليوم يوم الملحمة واليوم تستحل الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد معنى كذب أخطأ مش الكذب وإنما أخطأ في استعمال اللفظ في غيره في غير محله فالرسول رسول الملحمة والنبي نبي الملحمة ولكن نزل الألفاظ في أماكنها ومحلاتها فقال نبي صلى الله عليه وسلم اليوم يوم المرحمة اليوم يوم المرحمة اي نصل فيه الرحم واليوم تكسى الكعبة مشيطة تستحل تكسى الكعبة تعود إليها هيبتها تعود إليها حرمتها فلم يخطئ سعد في استعمال اللفظ ولكنه اخطا في تنزيله اخطا في ماذا في تنزيله فاليوم ليس يوم يعني ان نقول فيه يوم الملحمة نقتل ونشرد ونفعل ونفعل ولكن اليوم نرحم هذا مصداق قوله تعالى وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان عليهم اي لما كان لكم الظفر كف الله ايديكم وأنتم ولعلون وكف الله أيديهم وهم, وهم الأذلون لنقول للناس أيها الناس إن دين الإسلام دين الأمن والأمان دين الأمن والسلام إذا ساد الإسلام ساد السلام وساد الأمن والإسلام والإيمان بريئان ممن ليس معه سلام وليس معه أمن الذين يخدشون أمن الناس يخدشون أمن الدول أمن المجتمعات أمن الأسر أمن الاقوام كلها الذين يخدشون هذا الأمن الاسلام منهم براء الإسلام منهم براء لأن الإسلام دين السلم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة في رواية ادخلوا في السلم السلم والسلم بمعنى واحد والسلام أيضا يا أيها الذين ادخلوا في السلم كافة فدين الإسلام دين السلام فإذا غلب المسلمون رحموا ويكون نتيجة هذه الرحمة الفتح المبين وتعليم الناس دين الله عز وجل ورفع الظلم ورفع الإصر والاغلال الذي كان على الناس في سائر الازمنه وفي سائر الأمكنة حتى رحمهم الله عز وجل برسول الرحمة ورسول الرحة ورسول الملحين وأنا المقف لمقف يعني قف الله عز وجل به النبيين أي جعله عقبهم والقف هو مؤخر الرأس وقفيت فلانا بمعنى اتبعته من ورائه كأنني اتبعته في قفاه أنظر إلى قفاه واتبعته من من ورائه والله سبحانه وتعالى يقول وقفينا على اثارهم بفلان وقفينا على آثارهم قفينا بمعنى اتبعناه اتبعناهم ب بفلان فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المقف أي الذي قف آثار الأنبياء واتبعهم وفي وفي لفظ التقفية في هذه العبارة معنى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد كما قالنا الأنبياء أبناء وعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتاء وأمهاتهم شتاء فشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصنا به موسى وما به إبراهيم وموسى وعيسى أنقيم الدين ولا تتفرق فيه فدين الأنبياء عليهم الصلاه والسلام دين واحد ولذلك جاءوا في خط واحد وهو أن الله عز وجل قف بعضهم ببعض وأتبع بعضهم بعضا فالمعنى فالمعنى الكلمة فيهم المعنى المادي والمعنى المعنوي المعنى المادي أنه جاء في زمان بعد زمان الأنبياء والمعنى المعنوي أي جاءوا في اثارهم وعلى سنتهم وعلى ملتهم التي كانوا كانوا عليها وأنا قيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا قيم والقيم الجامع الكامل أو القائم بالأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم قيم هذه الأمة أي القيم بأمر هذه الأمة والمعتمد عليه في أمر هذه الأمة وفي دين هذه الأمة وفي رسالة هذه, هذه الأمة كما سمي الله عز وجل القيم لأنه قيوم السماوات والاراضين فمعنى القيم هنا الجامع الكامل يعني شيء واحد الجامع لشتات الأمور والكامل في, مدى في التحكم في هذه الأمور إذا قلت مثلا قيم المدرسة, قيم المدرسة يعني أنه المسؤول عنها تربويا وماديا ومعنويا واقتصاديا وهو قيمها أي مسؤول الجامع لجميع المسؤوليات فيها والجامع أيضا الكامل أيضا في تلك الصفات بمعنى أنه قيم بهذه الصفات قيم بها كلها بدون أن أن يخفق في الاتصاف ببعضها أو أن يخفق في النجاح ببعضها فالقيم قيم فالقيم ولذلك كان ذلك من اسماء الله عز وجل أنه قيوم السماوات والأرضين كان قيم وقيم وقيوم كلهم وردوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا لله عز وجل فهو القيم وروي قتم وأنا قسامون وأنا قسامون يعني بدل قيم قتم فتبدلوا الياء ثاء مؤجما والقتم في اللغة المجتمع الكامل إذن فيكون المعنى واحد القتم هو المجتمع الكامل المعطاء, المعطاء الجامع لجميع خصال الخير فالنبي صلى الله عليه وسلم قتم بمعنى جامع لخصال لخصالي الخير وقد وقع, وقد وقع أيضا في كتب الأنبياء قال داود عليه الصلاة والسلام اللهم وبعث لنا محمدا اللهم وبعث لنا محمدا مقيم السنة بعد الفتره مقيم السنة بعد الفتره فقد يكون القيم بمعنى استدل من مما نزل على داود أو مما قاله داود عليه الصلاة والسلام وبعث محمدا مقيم السنة يستفيد منه معنى القيم القيم بالأمر هو مقيمه، أي واضعه في محله فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام السنة وأمات البدعة والكفرة والشرك والضلال أقام السنة معنى أقامها رفع من شأنها ورفع علامتها وأماراتها وروى النقاش عنه صلى الله عليه وسلم يعني بعض هذه الحادث في أساني مقال ولكن في هذا الباب يعني في باب الفضائل والمناقب العلماء يتساهلون في روايه مثل هذه الاحاديث الضعيفه المؤيده بالأصول من الكتاب والسنة ما دمنا نجد لها اصلا في الكتاب أو في السنه نقول لا باس لأنها لان هذا المعتمد هو ذلك النص الصحيح وليس هذا النص هذا النص الضعيف من هو هذا مثلا نقش عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى فيه في حدفون وفي في, في سنده مقال قال لي في القرآن سبعة اسماء محمد وأحمد وياسين وطه والمدتسير والمزميل يعني لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول لي في القرآن خمسة أسماء يعني لم يكن نور النبوة على هذا الحديث فهو أقرب إلى ماذا أقرب إلى الموضوع والله سبحانه وتعالى أعلم على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم متصف بهذه الأسماء لا ينكره أحد ومن تتبع على القرآن استخرج منه هذه الأسماء أي استخرج محمد وأحمد وياسين وطهى والمدثر والمزميل وعبد الله فين كان عبد الله في القرآن الكريم المراد به النبي صلى الله عليه وسلم قال إني عبد الله ما شهدك عيسى عليه الصلاة والسلام إذن فين كان عبد الله والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم انه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا عبد الله في سورة الجن المراد به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي حديث آخر عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه هي ست محمد يعني ست في القرآن الكريم أو ست أسماؤه صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد وخاتم وعاقب وحاشر وماح هنا العلماء يناقشون أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يدخئ أشياء ومنهم من يخرجها. فمن أخرجها يعتبرها صفات، ومن ادخلها يعتبرها اسم ولا مشاحة في الصلاح ولا مشاحة. في الصلاح. وقد قلنا إن حتى الاسم اسم العالم للرسول صلى الله عليه وسلم. شنو اسم العالم صلى محمد. حتى اسم العالم يتضمن معنى الصفه يتضمن كثرت الحمز له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان مراعاة الصفه تعني ماذا أنه موصوف بها فهو حاضر حتى في اسم العلم وإذا كان ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صفة فهو اسم له فكثير من صفاته صلى الله عليه وسلم عرف عرف بها فهو رحمة مهدات وهو وعاقب كما سبق أن ذكرنا وفي حديث أبي موسى الأشعري أنه كان صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه وأسمعه فيقول أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة ونبي الرحمة ويروى المرحمة والراحة تكلمنا على نبي الرحمة تكلمنا على نبي الرحمة وش شكون لبقالين ما تكلمنا تكلمنا على نبي التوبة يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بتوبه لم نسبق لم نسبق إليها التوبة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح على العبد ما لم يغار غير وأن توبتنا تكون بالعزم والقصد ولا نحتاج فيها إلى العنة والحرج فقد كانت توبة من قبلنا أن يقتلوا أنفسهم أو أن يخرجوا من ديارهم يعني أنه إذا أردت أن تتوب فقتل نفسك إذا أردتم أن تتوب فيقتل بعضكم بعض يعني شيء خطير جدا اذا اردت ان تتوب منا من امر ما يعني تخرج من من من ديارك اخرج من بلدك الى غير ذلك مما هو مبسوط في الكتاب والسنه وشروحي وشروحهما فلما كرق الله عز وجل واثقال موسى لقومه يا قوم انكم ظلم سمو أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم عند بارئكم أه؟ يعني إذا تاب خسقت رسول فإذا وقعت النجاسة في توبه فليقطع ذلك التوب وليترك ذلك اللحم الذي حرمه على نفسه إلى خيره هذا هو الإصر والأغلال التي كانت عليه. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم رفع عن أمته الاثره والاغلال التي كانت عليهم كما جاء في سوره الاعراف يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث ويضع عنهم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسراهم واغلال التي كانت عليهم اسراهم والأغلال التي كانت عليهم, إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الحديث في سياق حديث عن بني إسرائيل فذكر الله عز وجل لهم أن التوبة والإنابة لا تتم إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون من أجل ماذا؟ من أجل أن يدخلوا في رحمة الله عز وجل الله الذي أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث وسهل لهم طريقه التوبة بهذه, بهذه الأمور توبة بالنسبة إلينا توبت إلى الله وأقلاع عن المعصية وندم على ما فرط مني وأكثر من الاستغفار وأرد ما استطعنا من, من الحقوق التي ترتبت على على ذمتي هذه هي شروط التوبة الندم والإقلاع والاستغفار وتلاف ما أمكنت تلافه منا من الحقوق صافي وسوبس من كل جانب يشترم تجيبوا فورا مطلقا وهي الندم بشرط الاقلاع ونفي الاصرار واليتلاف ممكنا تستغفر، يتلاف ممكنا ويستغفر ويستغفر الله سبحانه وتعالى، فيفرح الله عز وجل بتوبته، يفرح الله عز وجل بتوبته يعني فرحا شديدا أشد من فرح ذلك الرجل الذي ضاعت له ناقته عليها طعامه وشرابه حتى أيس منها وأيقن الهلاك، ثم أغفى غفوة فإذا بناقته عند رأسه. فقام وأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدتي الفرح فالله عز وجل أفرح أشد فرحا من هذا العبد بنقته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يقبل توبتنا وأن يمحو حوبتنا وأن يغفر زلتنا وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل وأن يجعلنا في اقتفاء آتار نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحماة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين